أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المصر 114. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 115. إن يوم الفصل كان ميقاتا 116. يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا 117. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا 118. إن جهنم كانت برصادا إن جنان ما كانت مرصادا للطاغين معابا لا بيتنا فيها احطابا لا بيتنا فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلا مزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ديهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عباد الحساب جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والمنايك تصفى لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن لغ الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مهابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 124. فالناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومه ذي واجفة أمصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك بدخشى فأرىه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم شد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرض شلينها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرأها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لما يرى وبورزت جهنم لمن يرا مَنْ من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى فان الجحيمه هي الماوى والمن خاف ما عن الهوى فان الجنه هي الماوى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 رفعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة قتنا الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسترع. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يضض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه ألا صربنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأمتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا وفاكهة وأبا مات عليكم ولأنعامكم، فإذا جاءت صخرة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ملئ. إنهم يومئذ شعلوا يغني، وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة، وجوههم يومئذ عليها غبارا ترافقها قترا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 وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سغلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحب نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزعفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصمح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم لي قوة عند مكين مطاع ثم أمين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 إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتذرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها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 وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهَنَّمَ يَلْعَبُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنِ النَّارِ غَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْلَفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُنَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ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 تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يوحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ يَنقَلِبُوا فَكِهِينَ وَإِذَ رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ لَمَعْنُونٌ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِي نَهَمُنُ مِنَ الْخُفَّارِ يَحْطِمُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ هَلْ لَكِنْ ذَوِي الْكُفَّارِ مَا كانوا يفعلون. إذا انشقت وأذنت رضيها وحقت وإذا الأرض بدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت رضيها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من نوّت كتابه بيمينه فأما من نوّت كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يصير وينقلب إلى أهله مسورة وأما منوتي كتابه وراء ظهره وأما منوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و سعيرا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 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فَلَنَغْمَذَابٌ جَنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ حَرِيقٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الكبير الْكَبِيرُ إِنَّ بَشَرَّ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمون بل الذين كفروا في تكريب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوحي محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجوم الثاقب إن كل نفس لحم عليها حافر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما انذك يخرج من بين الصلب والثرائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبل السماء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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المراء فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء ويتجنبها الأشقر الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصله بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا بالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تست... تستان عين آلية سَنَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنَ ضريع لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ رَّاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا فِيهَا, فيها عين جَارِيَةٌ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارد مصطوفة وزرابي مبثوثة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 ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك غسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعانا إرمذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأتروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك نب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعامه فيقول ربي أكرم وعما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمع كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا, صفا وجيء يوم ميزم بجهنم، وجيء يوم ميزم يوم الإنسان، يوم في حياتي في يومئذ لا يعذب عذابه, عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد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 فنقتح من العقبة ومن أدرك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم في مسعبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا هم مصحاب المشامة عليهم النار معصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشعها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دفساها كذبت ثمود بطغوائد بعث أشراها فقال لهم رسول الله ما الله وسقياها فكذبوه فَدَمْدَمَ عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنجسره للحسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنجسره للحسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى فإن لرتم نار تلّبّا لا يصلح لا يصلح إلا الأشقاء الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتق الذي يغتيبا له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوا فيرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا خير لك من الأولى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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورثنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت فانصت وإلى ربك فرغب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 تقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهل نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما درك كما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزلون الملائكه والروح فيها تنزل الملائكه والروح فيها بالرب يهني كل عام سلام هي سلام هي حتى ما الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا وطهرة فيها كتب قيمة وما تبرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء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 أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رب جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لذا الخشية ربه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 إن ربهم بهم يومئذ خبير القائعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازيده فهو في عيشة راضية وأما من وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما دراك ما هيه نار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 والعصر إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر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 في عبد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أذابين ترنيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعهم وآمنهم من خوف أرعيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يقض على طرام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صناتهم سابون الذين هم يراءون ويغنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن مشانئك هو الأبتر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 ورأيتم ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يذابي لغب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذا تنهب ومعاته الحطب في جيدها حبل من مسل